بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن ألم يعلم الم ل ل ه يرى أ يعلم ب أ ن الله يرى إ ن ا ل ح س ر ة كل ا ل ح س ر ة و ا ل م ص ي ب ة كل ا ل م ص ي ب ة أ ن يجد ا ل إ ن س ا ن راحته حين يحصي ربه جل وعلا هذا والعياذ بالله هو الخسران المفيد الذي حذر الله جل وعلا منه قال ربنا مذكرا ان الى ربك الرجعى فقال ربنا متوعدا ا ر أ ي ت إ ن كذب وتولى أ ل م يعلم بان الله يرى فسبحان من لا تخفى عليه من عباده خ ا ف ي ة الطائعون إ ذ ا أ ط ا ع و ه والعصاه إ ذ ا عصوه لكنه حلم الله جل وعلا على عباده إ ن من ازدحمت عليه الشهوات وتكاثرت عليه الرغبات يجب عليه أ ن يواجهها بتذكره ل ع ظ م ة الرب تبارك وتعالى أ ن يتذكر فضل الله جل وعلا عليه ونعمائه تبارك وتعالى إ ل ي ه يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ما غرك ّ بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أ ي سوره ما شاء ركاك عليه أ ن يتذكر أ ن كل لذه دون ا ل ج ن ة ث ا ن ي ه وان كل بلاء دون النار عافيه عليه ان يتذكر انه ما من احد إ ل ا وسيوسد التراب وتحل عنه اربطه الكفن ويخلى بينه وبين عمله ان خيرا فخير وان شرا فشر ولا يظلم ربك احدا عليه ان يتذكر الموت وسكرته والقبر ووحشته وظلمته والنفخ في الصور وفزعته والصراط وزلته و أ ع ظ م من ذلك كله لو قدر له أ ن يقبض على لذته ا ل م ح ر م ة ب أ ي وجه يلقى الله ب ع ت ك بعد ذلك ف أ ن ذرتكم نارا تلظى لا يصلاها <تشطى> <تشطى> الذي ذ ك موسوعه ل ا وما يضني ن <عنه> م النابلسي ه إذا إ ترداه للعلوم و الاسلاميه فانذرتكم نارا, نارا تلالظاه لا يصلاها إ ل ا ا ل أ إلا ش ق ى الذي كذب وتولى عليه أ ن يؤدب نفسه ب أ ن يتذكر أ ن ه يجب عليه أ ن يصبر في ترك ما يفنى ليفوز غدا بما يخلد ويبقى عليه أ ن يتذكر ما أ ع د ه الله جل وعلا للصابرين على طاعته والمنفقين ابتغاء وجه ربهم قال ربنا وهو أ ص د ق القائلين إ ن ا ل أ ب ر ا ر يشربون من ك أ س كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرعه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا ش ك و ر إ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا هذا صنيعهم ف ك ا ف أ ه م أ ر ح م الراحمين بقوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ظ ر ة وسرورا اللهم خن ا شر ذلك ولمزيد ق نظرة ألا أنكم الأنامذ الأنور والجبين وصرورا الجمعة وعلموا يوم فصلوا وسلموا الوجه ألا الأيام أ على ل في فيه سيد سيد ه ر الشافع المشفع ف عرصاته ق من ت لكم المادة م هذه فريق ج و التواصل الخير ا ولمزيد ل من يمكنكم ز ي ا ر ة موقعنا على ا ل ش ب ك ة ا ل ع ن ك ب و ت ي ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته